كم من الناس يخوضوا في السنة وفي الأحاديث وينزلوا على الوقائع بغير برهان ولا علم نحن في زمن فتن أضرب لكم مثالا كثير من الناس ينشر أحاديث خاصة من دعاة الفتن يقول مثلا إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم وينفي الخيرية عن الناس ويقول وقع ما وقع بالشام هذا الحديث ليس هذا موطنه وليس هذا زمانه أصلا إذا فسد أهل الشام الخير من الدنيا من قطع لم يبق على الناس إلا قيام الساعة يقولون معركة الغوطة وما أدراكم ما معركة الغوطة ينزلون حديث عليه الغوطة معركتها عظيمة قال عليه الصلاة والسلام إن فستات المسلمين يوم الملحمة بأرض يقال لها الغوطة بجانبها مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشار وقال عليه الصلاة والسلام يوم الملحمة الكبرى بالغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق من خير مساكن المسلمين يومئه هذه معركة الغوطة إنما تكون في الملحمة الكبرى والملحمة الكبرى تكون بعد قيام الخلافة وهذه الملحمة يعقبها خروج الدجال وقبله وبعدها فتح القسطنطينية والصحابة كانوا أشد ما يكونون حذراً من هذا الباب يقول أبو الطفي يقول كنت بالكوفة فسمعت صائحا يصيح ألا إن الدجال قد خرج قال فانطلقت إلى حذيف بن أسي صحابي فإذا هو يحدث فقلت إن الدجال قد خرج فقعد جلس قال ثم جاء العريف فقال إن الدجال قد خرج وإن أهل الكوفة يطاعنون فقال اجلس قال فجلس العريف ثم نادى مناد ألا إنها كذبة صباقة فقلنا يا أبا سريحة إنك ما أجلستنا إلا لأمر فحدثنا قال إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف إن الدجال لا يخرج إلا عند خفة من الدين وإدبار من العلم واختلاف ذات بين فيرد كل منهل. وقال يسير المجابر عند مسلم. قال كنت عند ابن مسعود. فجاء رجل ليس له الجيرة، يعني صوت مرتفع، إلا يا عبد الله بن مسعود يقول كنت بالكوفة. فهاجت ريح حمراء. فجاء رجل ليس له الجيرة، لا يقول يا عبد الله بن مسعود. قامت الساعة قامت الساعة قال فجلس وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقو حتى لا يخصم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم أشار إلى جهة الشاب فقال عدو يجمعون لها الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام فقلت الروم قال نعم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 تصالحون الروم صلحا آمنا. قال فتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم أو من ورائهم. روايته. يعني عدو مشترك. والروم لا يصالحون المسلمين إلا لأن للمسلمين قوة وشوك وجيش قوي. قال فتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم أو من ورائهم. فتغلبون وتغنمون ثم ترجعون. قال فتقفون على مرج ذتلة مرج أرض خضراء فيرفع رجل من نصرانية الصليب فيقول غرب غلب الصليب فيرد عليها للإسلام بل غلب الله فيتردونها يعني النصاري يقول غلب الصليب والمسلم يقول غلب الله قال فيثور رجل من المسلمين إلى صريبهم وهو بقربه فيدقه فيثور النصارى لهذا الرجل فيقتلونه فيثور المسلمون فيقتتلون فتباد هذه العصابة كلها لأنه كانوا قليلين قال فعند ذلكم تقدر الروم ويجمعون للملحمة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 يعني خلاص هذه فرصة كي تحيونونها للقتال على المسلمين ويجمع لهم أهل الإسلام، فينزل الروم بذابق أو الأعمق، وينزل أهل الإسلام بالغوط، ثم يلتحم الجيشان. قال عليه الصلاة والسلام: فيخرج إليهم جيش من المدينة يمدونه. ويمدهم أهل عدن أبيا على القلائص أي على النوق الشاب فيختتلون يشصرت المسلمون شرطة في اليوم الأول والثاني والثالث يعني جماع من الجيش يختتلون لا يحجز بينهم إلا الليل قال عليه الصلاة والسلام لا تكلوا سيوفهم ولا تكلوا شابهم ولا رماحهم في اليوم الرابع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 فيقتلون ويجعل الله الدبرة على النصارى فيفر ملكهم ويفرون ويقتل منهم خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الطير لا يمر بجنماتهم فيخر ميتا من نتنهم جيش المسلمين ينقسم من ثلاث أقسام ثلث يفرون قال النبي لا يتوب الله عليهم أي لا يلهموا التوبة وثلثون يقتلون هم أفضل الشهداء عند الله عز وجل وثلث ينتصرون وهم أفضل الناس في زمانهم قال فيذهبون القصة الطينية فيفتحونها بالتهليل والتكبير إذا كبروا سخط شق منها ولذلك كل فتح لا يكون بهذه الطريقة ليس فتحا المع... ليس الفتح المذكور في الحديث الذي هو من أشرات الساعة فبينما هم كذلك اصرخ فيهم الشيطان أن سأل إن الدجال قد خرج في ذراريكم قال النبي عليه الصلاة والسلام فتخرج طريعة إثنى عشر فارسا إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم فيأتون الشام فيجدون أنه قد كذب ثم فيجدون أنه كذب ثم يخرج الدجال حظم الحمة تكون بالسيوف فوارس ولذلك لا يجوز أن تحاكم حديث المستقبل على واقعك الذي أنت فيه النبي ذكر أن عيسى عليه الصلاة والسلام يقتل الدجال بحربته ويريهم دمه عليها وذكر أن يأجوج مأجود لا يمر على شيء لا قتلوه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 عيسى بن مريم عليه ويصلي الفجر بالناس في الشام حتى يخرج الدجال في زمانه وإلا فهو كذاب